تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف يدل ميزان الحرارة على أن الحمولة المنقولة هي في حالة ساخنة تكمل هذه العلامة الملسقات التي تعرف بالمادة